اعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم وعباد الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا و إ ذ ا خاطبهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنه الكرام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والذين إ ذ ا أ ن ف ق و ا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ا موسوعه النابلسي ا ح للعلوم ن و ا ل ا س ل ا م ي موسوعه ا ل ن ا ب ل ي ل ل ع ل م ا ل ا س ل ا ه よっしゃ إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا فأولى وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا والذين لا يشهدون الزور و إ ذ ا مروا باللغو مروا كراما والذين والذين يقولون ربنا هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا ق و ة اعين ن ا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين إماما بما اولئك يجزون ا ل غ ر ف ة بما صبروا و ي ر و ن فيها ت ح ي ة وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا و م ق ا م قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد ك ل ب ت م فسوف يكون قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ولك الله العظيم